بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والبيت المعمور والسقف المرتوع والبحر المسجور إن عذاب ربك نواقع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 هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أمنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إن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 بِمَاكُمْ تُمْ تَععملَلونَ مُدتَّكِئينَ على صُر مُتَّكِئينَ على صُورٍ مصفُوفَةِ وَزَوْوَجنَاهُ بِحُورٍ رين وََّذينَ آممَنُوا وَاتَّبَعتم ذُِّيَةُم بِعِيمَانَ الحَقُنَا بِم الْحَقُّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَمَا آلَتْنَا هُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَرَهُ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِنْ ما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تاثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساء قَبِلَهُ فِي اهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ أَنَّهُ هُوَ البر تَذَكَّرْ تَمَا أنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكاهِنٍ وَلاَ مَجْنُونٌ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَرَبَّصَ بِهِ رَيْبًا مَنُونٌ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ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 بِثُلْ قَانِمٌ مُبِينٌ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَرَمٍ مُطْفَلُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا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 ادْرُهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يَصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِنَّ للذين ضرموا عَذَابًا دُونَ ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإذ